الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارئة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سمع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعسوا ورسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما تغل ما أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرزون لا تخفى منكم خافية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 تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقابيل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثن فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق ليقين فسبح بسم ربك العظيم